باستحقاق يا ما في الحياة يا من بسط يا دايبي على الصالي ساحيقا قدرة سلطان العدو نوظمك باستحقاق يا خالق العالم حبة الحدة المثنة ذات الطبيعتي